الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقصتنا في هذه الليلة في قصة رجل فتح الله عليه أبواب النعيم وثبن الرزق وطرق الكث فعظمت أمواله وكثرت كنوزه وفاضت خزائنه وأوتي بصه في الرزق ورخاء في العيش وكثره في المال فعاش في ترف وبذخ وكبر وبطر وفخر وخيلاء طغى وتجبر فسق وتمرد تطاول وتعدى زاد نهمه وكثر خدمه وعظم حشمه حتى ظن ان لن يقدر عليه أحد فعميت بصيرته وزاد غروره واغتر به كثير من الناس ورنت إليه الأبصار وتمنت مكانه فئام من الناس فلما بلغ الأمر مبلغة والفتنة أشدها والتمادي منتها حلت العقوبه وكانت الفاجعة ونزلت الكارثة وعظمت العبرة فمن هو هذا الغني ومن يكون ذلك الثري وما هي قصته وكيف كانت نهايته استمع إلى البيان المعجز والآيات العظيمة والخبر الصادق من النبع الصافي يروي تلك القصة ويعلمك بتلك النهاية قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موتى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبه أولي القوه فإذن قارون كان من قوم موسى قيل هو قرابة قرابة لموسى عليه السلام وهو على أي حال رجل من بني إسرائيل أساه الله مالا فبدلا من أن يشكر نعمة ربه عليه فإنه طغى وتجبر وتكبر وهذا الرجل الذي ذكر الله لنا قصته في هذه السورة سورة القفص آتاب الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به تنوء تميل بثقلها ولا تنهض به تنوء لا تكاد تحمل المفاتيح العصبة الجماعة من الرجال من الثلاث إلى العشرة أو أكثر من ذلك إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قام جماعة من قومه من أهل العلم من أهل الدعوة من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون له ناصحين ومحذرين لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين أي فرح هو الذي نهوه عنه هل الفرح حرام كلا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح بتوبه الله الفرح بنعمه الله الفرح برحمه الله, الفرح برحمة الله؟ كله فرح جال مباح طيب بل قد يكون عباده أما الفرح بالدنيا فإن كان على سبيل محبة نعمة الله والشكر لها ومقابلتها بالاعتراف والنظر إلى المنعم فهذا طيب وإن كان الفرح بالنعمة على سبيل الطغيان والأشر والبطر فهو حرام فهذا الذي خال له قومه لا تفرح أي على سبيل الطغيان لا تفتخر لا تلهي إن الله لا يحب الفرحين الأشرين الباطلين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي اعمل بهذه النعمة في طاعة الله ما ما قد حصلت عندك استعملها استعمل ما وهبك الله من النعم افتعمل ما وهبك الله تعالى من الأموال في طاعه الله تقرب بالقربات ساعد المحتاجين فرد الكربات أغف الله هفاف. وهكذا جاهز جمالك ولا تنس نصيبك من الدنيا مما اباح الله لك فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح الحلال لا تنس نصيبك من الدنيا إن لك ان تاخذ به إننا لا نأمرك أن تتصدق ان تتصدق بجميع اموالك وتبقى ضائعا بل استمتع بدنياك استمتاعا لا يشغلك عن الاخره لا يشغلك عن الآخرة لا يفسد دينك لا يضر به لا تنس نصيبك من الدنيا هذا هو الاعتدال في المنهج الصحيح واحسن كما احسن الله اليك قابل الاحسان بالاحسان احسن الى عباد الله كما احسن الله اليك احسن الى الخلق كما احسن اليك الخالق ولا تبغي الفساد في الارض بالتكبر والعمل بالمعاصي والاشتغال بالنعم عن المنعم لا تبغي الفساد في الأرض لا تفي إلى خلق الله لا تستعبد خلق الله لا تأكل أجورهم إن الله لا يحب المفسدين وهو يعاقبهم عز وجل لأن بعض الناس إذا آتاهم الله أموالا أفسدوا في الأرض فقاموا بعمل مواخير الفساد واوكاله وقنواته ومجلاته ليفسدوا في الأرض بعض الناس إذا أتاهم الله الأموال نشر الإنحلال لهذه الأموال فوضاً وصورةً. بعض الناس إذا أتاهم الله المال فإنهم يستخدمونه في نشر الفساد في الأرض تقرير الزمن وهكذا الاستيلاء على خيرات الفقراء يستخدمون الأموال في اضطهاد الناس يستخدمون الأموال في اذلال الخلق يستخدمون الأموال. القضاء على العسفة وجر الناس إلى الرذيلة يستحون أبواب الشر للناس ينشرون الفساد بمدن الملاهي وقنوات الفساد الفضائية ونحو ذلك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عندي إذن هذا هو الرد على النصيحه إنما أدركت هذه الأموال بكسبي بذكائي بقدراتي بمعرفتي بحذقي على علم عندي إنه إنه أنا اذكرار بالقدرات بدلا من أن ينسبها إلى الله قال أوتيته على علم عندي ولذلك ليحذر الإنسان من لي وعندي وأنا فإنها كلمات الطغاة فقد قال فرعون ما علمت لكم من إله غيره أليس لي ملك مصر زال يقول انا وأنا وأنا خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين وهكذا قارون قال إنما أتيت على علم عندي ولا زال إبليس من القديم انا خير منه إله الطغيان والتكبر أوتيته على علم عندي ولو يعلم الشخص بأن المال الذي أوتيه من الله تعالى ما هذا الغرور فأجاب الله قائلا عز وجل أولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا اذا لم للشرار كانت هناك أجيال قبله أهلكهم الله كانوا أغنى منه وأقوى منه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بل يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويعذبهم وهؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا واعجبتهم أنفسهم وغرتهم أموالهم فإن الله يوم القيامة سيجازيهم عليها لقد بلغ هذا الرجل في أوج طغيانه مبلغا عظيما أنه خرج يوما على قومه في زينته في أرفع ما يكون من أحوال الدنيا محاقا متجملا لابسا متزينا جمعت له زينة الدنيا ملأت بزته القلوب واختلبت زينته النفوس وخرج على قومه في زينته مراكب ملابس خدم حشم مغترا معتزا بها فانقسم الناس فيه الناظرون إلى قسمين فقال فريق الذين لا يرون أبعد من أنوفهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا وتعلقت إرادتهم بها وصارت منتهى رغبتهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا ليت لنا مثل ما أوتي من زهرة الحياة الدنيا وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لكن لو لم تكن هناك آخرة أما مع وجود الآخرة فإن النعيم هذا الدنيوي لا شيء لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء ولذلك فإن القسم الثاني من الناس لم يغتره الذين يعرفون الحقائق ويعرفون ما أعز الله الآخرة هؤلاء أهل العلم وقال الذين أوثوا العلم وعرفوا حقائق الأشياء وباطن الدنيا وحقيقة الآخرة ويلكم يا أيها المغترون ويلكم ماذا تقولون ألا تعلمون أن ثواب الله خير من هذا وإذا ثواب الله فإذا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ثواب الله فيما تشتهي الأنفس وتلذب عين خير لمن آمن وعمل صالحا ولكن من الذي يحصل عليه من الذي يلقاه إنهم الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة وصبروا على جوازب الدنيا فلم تشغلهم عن طاعة ربهم وهكذا صار التذكير من هؤلاء المؤمنين المخلصين وإي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وكان الرجل بينما يمشي في جبروته وابهته وطغيانه وفرحته بما عنده قد بلغ في هذا منتهاه خسف الله به الأرض فخسفنا به وبذاره الخسف كله ابتلعته الأرض فخسفنا به وبذاره الأرض <تصفيق> فهو لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بينما رجل يلبس حلة يتبختر بها ويختال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة كانت العقوبة أليمة والعذاب شديدا لقد تحطم التحطم القصر وانهار الدار وابتلعته الأرض الخف من شقة الأرض وابتلعت هذا الرجل وابتلعت زاره خف عذاب أليم من الله تعالى هو وما اغتر به هو وأتاته هو ومتاعه هو وقصره هو وأمواله كلها ابتلعتها الأرض فخففنا به وبداره الأرض فهل دافع عنه أحد وهل منع عنه العذاب أحد كلا كلا وإنما أصبح عبرة للمعتذرين فما كان له من فئة ولا جماعة ولا عصبه ولا جنود ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي يا عجبي وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي حرف تندم وي كلمه تعجب وي كلمه تنبه على الخطا لقد تنبهوا الى خطئهم وانا مغتر بقارون وكأن الله يقتط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا هو يضيق على عباده اذا شاء ويوسع على من شاء لو انه عاقبنا على ما قلنا لا لكن الان من الخاسرين ولولا فضله ومنته لخصف الله بنا ايضا مع قارون ويكأنه لا يفلح الكافرون وهكذا انتهت تلك الشخصية في لمحه عين وانهارت كل الأموال والأشياء المعقوده تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم قارون كان موجودا في زمن موسى عليه السلام هل استفاد منه هل استفاد من دعوته هل اتعظ بمواعظه كلا وهكذا أهل الشر لا يستفيدون لم يبق شيء لقد كانت هذه القصه العظيمه فيها عبر كثيره الرزق من عند الله ليس بمهارة شخص ولا بعلمه وأفضليته فكثيرون يكونون أقل ذكاء وأكثر مالا الموظف الذي عنده أذكى منه لكن صاحب الشركة والمؤسسة أكثر مالا وغنى وعنده محاسب وسكرتير أذكى منه إذن المال ليس على حسب الذكاء <تصفيق> هو الربق لا حل لديك ولا ربط ولا قلم يجدي عليك ولا خط فطير يطوف الأرض شرقا ومغربا وآخر يعطى الطيبات ولا يخطو يقال إن مفاتيح خزائن القارون إذا انتقل المكان إلى مكان كان تحمل على ستين بغلما لكن هذه القضية هل شفعت له؟ لقد حضرت القصة بوجود ناس من أهل الخير والصلاح والنصح والإرشاد والعلم والهدى وهذا ما يجب أن نكون عليه ويكون فينا مثل هذا ولو صار هناك طغيان وجب أن يكون في المقابل من يبين حقائق الإيمان ومن يقول الناس يا أيها الناس لا تغتروا بهذا يجب أن يكون هناك من يقول لمن لقى لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين. ينبغي أن يكون هناك من يذكر أصحاب الأموال ويقول لهم احسنوا احسنوا كما احسن الله إليكم. وأن يقول لمن يفسدون بأموالهم لا تبغوا الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. إنما من العبر العظيم أن لا يكرر الإنسان بذكائه ولا بقدراته ولا بأمواله ولا يقول بقدراتي وذكائي ومهارتي وعلمي بل يقول بفضل الله برحمة الله بمنة الله هذا من الله ليس مني أما اللي أبرف والأقرع من بني إسرائيل بعدما آتاهم الله النعمة وأزال عنهما البلاء قال أحدهما قال كلاهما ورثنا المال كابرا عن كابر كذبة إنما هو رزق الله لكن طهيانا قال ورثناه كابرا عن كابر لكن الاعمى الذي هداه الله فأبصر بعدما كانت بطيرته منفتحة هذا من الله خذ ما قال للفقير الذي يظنه فقيرا خذ ما شئت ودع ما شئت لا امنعك من شيء ابدا وكذلك فإن المطرع الوخيم والخاتمه المشينه والانتقام العظيم عاده الله مع الطغاة انه يقصم ظهورهم وانه سبحانه وتعالى يفليهم لقد ابتلعت الارض قارون وتاخذ فيها أمواله وقصوره كانت تلك النهاية الخاسره الخس عقوبة من الله وقد خسف الله بأقوام من البشر في القديم والحديث إن نفذ الإنسان لا يغني عنه شيئا إنما له لا يغني عنه شيئا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يجب أن نعترف بالرزق من الله ليس من غيره فهو مقدر الاقدار ومقسم الارزاق سبحانه وتعالى <تصفيق> والعباد لا يدرون ما هو مقسوم في اللوح المحفوظ وما هو مقسوم في ليلة القدر يوزع الله الارزاق على العباد كيف يشاء ولا تدري من الذي ياكل هذه اللقمه اماثر البحر والصياد منتصب لرزقه ونجوم الليل محتبكه قد غاط في لجه والموج يلطمه وعينه لم تزل في كلكل الشبكة حتى اذا بات مسرورا بليلته بالحوت قد شق شفود الرجا حنكه شراه منه الذي قد بات ليلته خلوا من البرد في خير من البركه سبحان ربي يعطي ذا ويحرم ذا هذا يصيد وهذا يأكل السمكة الفرح بالدنيا فرح الكبر والغرور والزهو إنها زهية عظيمة إن الناس يسيهون خيرا فيما أتاهم الله بدلا من أن يشكروا نعمة الله عليهم ما هو شكر النعمة اولا أن تنسبها إلى مصدرها وهو الله فتقول رزقني هو وهذا منه سبحانه وتعالى ثمين أن تستعمل هذه النعمة في شكره سبحانه وتعالى ولا تستعملها في الفساد والطغيان والمحرمات. ثلاثة أن تعرف حق الله فيها من زكاة وصدقات ونفقات فإذا الاعتراف بالنعمة أبوء لك بنعمتك علي نسبتها إلى المنعم أصبح من عبادي مؤمن وكافر فالذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته هؤلاء مؤمنون بالله الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا آمنوا بالكوكب ولم ينسبوا النعمة إلى الله إذن الاعتراف بالنعمة نسبتها إلى الله معرفة حق الله فيها استعمالها في شكره عز وجل ليس مقياس السعادة هو المال ولا زيادة الغنى. هو من السعادة الدنيويه المال لكنه ليس كل شيء فهناك ناس عندهم ملايين لكنه في شقاء كيف يحرسونها وكيف ينمونها وكيف يحمونها من أقرب الناس إليهم هناك أبناء يسرقون اباءهم هناك أزواج يسرقون زوجاتهم هناك إخوان ينهبون أخواتهم ومن الدروس العظيمة في هذه القصة فضل العلم وأهل العلم فإنهم الذين يرون في الليل الحالق وفي الظلمات ويميزون الامور ولا يغترون بالظواهر ويعلمون الحقائق ان رسوخهم في العلم يجعلهم يقولون بالحقيقه والنظره الصحيحه ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون كثير من الناس اهتموا باجسادهم واهملوا ارواحهم <تصفيق> كثير من الناس تغرهم المظهرية الجوفاء الزينة الظاهرة يقومون الأشخاص بالنسب بالحسب بالجاه بالوظيفة بالمكان الاجتماعي بالرصيد المادي كم سياره عنده بيته كم غرفة كم دور وهكذا وهذا لم يكن عند الله شيئا في الميزان ابدا الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر ويزودون ابنتهم من يعجبون بماله وثروته وقد يكون شقاء عليها إن حظوظ الدنيا إن حظوظ الدنيا لا تجلب السعادة بالضرورة بل قد تجلب الشقاء والاحتفاظ بالمال يطغي الانسان وانما الذي يرفعه انفاقه المال في سبيل الله ان الذي يجمع ويقلد ولا ينفق مسكين محروم يعيبه الناس وانما الكريم الذي يصل خيره الى الاخرين دائما إن اذا اجتمعت يوما جراهمنا ظلت الى خرق الخيرات تفتبخ لا يعرف الدرهم المضروب ثرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير الى نذل يخلده يكاد يفريه اياه ينذح لقد رغب الاسلام في انفاق في انفاق الاموال سبيل الله في الجهاد على الفقراء في المساكين في الملهوفين تفريج الكروبات قضاء الديون هكذا تنفق الأموال في تزويج الفقراء وهكذا تنفق الأموال في نفقات الزوجة والأبناء والآباء والأمهات وإن علوا هكذا يوصل به الرحم وهكذا يستخرج به, يستخرج به عداوة الكاشح الذي انطوى على الشق عليك فبالصلة المالية يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى كأنه ولي حميد وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى ليبلونا اينا أحسن عمله. إذا كان الذي يطغيه ماله يحشر يوم القيامة مع قارون فلينظر الإنسان رؤوس الكفر الأربعة فإن الكافر يحشر مع فرعون وهامان بن مخلص يحشر الذي شغله ملكه مع فرعون والذي شغلته وزارته مع هامان والذي شغلته أمواله مع قارون فلينظر الإنسان مع من يريد أن يحشر المرء مع من أحب إن هذه القصة العظيمة فيها أهمية استعمال الأموال في نصره الدين في نشر الدعوة في نشر العلم ينبغي أن تستثمر هذه الأموال في محاربة الفساد ونشر الخير. وليس في نشر الفساد كما يفعل الكثيرون فساد وبغي وطغيان في الأرض إن هذا الفساد اليوم في العالم تقف وراءه أرسلة هائلة من الأموال ووراءه من اعداء الله من اليهود وغيرهم من الذين لهم مصلحة في إطلاق الشهوات ونشر الفساد في الأرض وهكذا ينبغي أن يتعلم المسلم درسا عظيما من هذه القصة كيف يمنع نشر الطبيان أو الفساد بماله وليتامل هؤلاء الذين لا يهمهم إلا الكهف عندما جعلوا أسواقهم مراكع للفساد وجعلوا هناك ألعابا وما له حافلة بالاختلاط والأمور المحرمة إن قضية سمع المال من أي طريق كان بغض النظر عن حكم الشرع في ذلك هو منهج الكفار لكن المسلم يحرف على الحلال من أين اكتسبه وفيما أنفقه <تصفيق> بعض الناس يظن أن الله إذا أعطاه مالا فإنه يحبه وهذا غلط، وبعضهم يظن أن الله إذا منعه فإنه يكرهه ويهينه وهذا غلط. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانا كلا ليس هذا بصحيح أبدا إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم والفتنه ما يوقع في الشح والبخل إن المؤمن ناصح امين وقد تعلمنا من هذه القصه دور هؤلاء المؤمنين الصالحين دور الدعاه العاملين دور هؤلاء المنكرين للمنكر هؤلاء الذين إذا اغتر الناس وعموا أبصرهم فنصحوهم ينبغي على الإنسان أن يكون ذا نظر ثاقب ولا تمتزن عينيك إلى ما متعن به ازواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. لا تنظر إلى هذا الحد من الظاهر وانما انظر لما بعد ذلك ولذلك كان هناك عبارتان متقابلتان في القصه يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون وي ثواب الله خير يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة هذا هو الميزان الحقيقي وينبغي أن لا تغرن الدنيا بزخارفها إن أهل العلم لا ينظرون إلى زينة الدنيا ابدا على أنها هي المستقر. وأنها هي النهاية إن هناك ما بعدها مما هو أعظم منها بكثير وينبغي أن نكون رجعين إلى الحق إن هؤلاء الذين اغتروا لما خسف الله بقارون الأرض رجعوا إلى أنفسهم قالوا وي كان الله يفرط الرزق لمن يشاء من عباده ويخبر لو لا أمن الله علينا لخسف بنا وي إذن ينضغي الرجوع ومعرفة الحقيقة واخيرا فإن الميزان كما قال الله في العاقبة العاقبة لمن العاقبة للمستقيم فالذي ينتصر في النهاية أهل الحق نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه الله على نبينا محمد